هجم، هجم علینا، هجم، هجم، هجم علینا، هجم، هجم، هجم علینا، هجم، هجم، هجم علینا، هجم علينا هجم هجم هجم علينا هجم هجم هجم أمة هجم علينا كالجرادي هجم علينا بالسيوف وبالبنادق والعتاد هجم علينا أمة هجم علينا كالجرادي هجم علينا بالسيوف وبالبنادق والعتادي هجم علينا ثم ولينا بعيدا عن بلادي بعيدا عن بلادي كثرت جروح المسلمين بعصرنا هي في ازدياد فاضت يا الدماء تسيل من در رشت از بعصرنا هي في اجتيادي فاطي انا بي تسيل من أرض الرشادي قامت مجازر جمة في أرضنا في كل وادي قامت مجازر جمة في أرضنا في كل وادي حرق المصاح ففتست أوطاننا لون السوادي حرق المصاح أو قاننا أو قاننا أو قاننا لو نسواني هجموا علينا هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا علينا أمتي هجموا علينا كالجراد هجموا علينا بالسيوف وبالبنادق والعتاد هجم علينا ثم ولينا بعيدا عن بلادي بعيدا عن بلادي يا أمة الإسلام أين جنودك أين المنادي أين المردد بني قومي بحي على الجهاد يا أمة الإسلام أين جنودك أين المنادي أين المرد في بني قومي بحي على الجهاد أين الملايين التي كنا بها رمز اتحادي أين الملايين التي كنا بها رمز اتحادي كانوا يريدون الجنان فأشرقت شمس البوادي كانوا يريدون الجنان فأشرقت فاشرقت فاشرقت شمس البوادي هجم علينا هجم علينا هجم هجم علينا هجم هجم علينا هجم علينا أمتنا علينا علينا بالسيوف وبالبنادق والعتاد هجم علينا ثم ولينا بعيدا موسیقی هجوم جرى يا امتي <متشف> كيهجوم الكرادي علينا ثم ولينا هجم علينا ثم بعيدا بعيدا بعيدا عنا